He created the man from a stone like a stone And he created the man from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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنسى شاء في البحر كالأعلام، فبأي آل ربك مات كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام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 سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما تكذبان، يرسلوا عليكم ما شواذ من نار ونحاس فلا تشران. فبأي آلاء ربكمما تكذبان؟ شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه سَوْلاَ جَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْفَعُ الْمُجْرِمُونَ بِسَمَاعِهِمْ تَخْطُبِينَ نَاصِرٍ وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلاء إِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَنَّتُنَا الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فَبِأَيِّ آلاء ربكما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 كأنهن اليعقوت والمرجان، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ فبأي آلاء ربك تكذبان؟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 إربكوا ما تكذبان مدهممتان فبأي آلاء إربكوا تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضّاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان